ثم يخرج به ذرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي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 اللهم نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثنيت قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم لقشع منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله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 وَقِيلَ وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون 110. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون 111. فأذاقهم الله الخزي في الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر 116. لو كانوا يعلمون 117. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون 118. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء يتشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون إنك ميت وَإِنَّهُمْ مَنِيتُونَ